رب المشرق والمغلب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً واصبر على ما يقولون وهجرهم هجراً جميلاً وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً إن لدينا أنكالا وجحيما وقعا من ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا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 إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ سُلُسَي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَلَّا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 O hey.